ولذا قال ابن تيمي رحمه الله بأن الدنيا قائمة على هذه القاعدة وهي قاعدة تدافع المفاسد وتعارض المصالح ومن هنا قال وليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين وطبعا في كل خير في درسنا أو في درس أخينا الشيخ محمود حفظه الله تعالى وإنما تعارض المصالح هنا بالنسبة لك أنت يا طالب العلم فلا أستطيع أن أقول بأن درسنا خير من درس الشيخ ولا يستطيع الشيخ أن يقول بأن درسه خير من درسنا هذا فلا هو يستطيع ولا أنا يستطيع وإنما خير الخيرين هاهنا بأمر نسبي نسبة لك أنت فكيف إذن تقدم خير الخيرين أو تدفع شر الشرين أما الأول المصلحة العاجلة مقدمة على المصلحة الآجلة فما يمكن أن تدركه غدا فدعه لما يجب أن تحصله ماذا اليوم فهذا أولا ثانيا خير الخيرين باعتبار آخر أيهما أعظم أيهما أعظم لأن الخير الأكبر يدفع الخير الأدنى منه فيقدم الخير الأعظم كما لو تعارض عندك من طاعة أب مع طاعة أم فإنك تقدم طاعة من؟ الأم لماذا؟ لأن برها أعظم أجرا من بر من؟ من بر الأب أكذلك الأمر؟ فانظر إلى أي الدرسين أعظم نفعا بالنسبة لك وإلا ففي كل نفع فأنت في درس قد تحصل مسألة ومسالتين وفي آخر قد تحصل خمس مسائل وست مسائل فهناك درس قد يكون درسا علميا نعم ولكن الآخر هو درس تأسيسي بالنسبة لك درس يؤسس ويصنع طالب علم وقد يكون الدرس الآخر درساً عقادي عقائدياً ودرس العقيدة درس مهم صحيح فهذا ثانياً أن تقدم المصلحة ماذا؟ الأهم والأعظم بالنسبة لك ثالثاً شيخك أولى بك من غيره فإن تعارض درس شيخك مع درس غيره من أهل العلم فشيخك ماذا أولى بك من غيره وهذا من باب تقديم مصلحة على أخرى أي المصلحتين أولى بك من الأخرى شكر الله لك إذاك الله خير أي المصلحتين أولى يعني بك من الآخر، وهذا ثالثا، فأقول هذه بعض قواعد فيما يمكن تقديمه وتأخيره يعني من المصالح والمفاسد إخوة الإسلام، وطبعا لزلنا نعيش أبدا في هذا التعارض ما بين درسنا. ودرس غيرنا من أهل العلم فإن عياك الأمر فيمكن أن تستخير ويمكن يعني أن تستشير وهنا أسأل سؤالا هل يمكن أن تقترع لأن القرعة تستخدم شرعاً عند التزاحم لماذا الحقوق إلا الحقوق المالية فلا قرعة في حق مالي بمعنى آخ الإسلام لو أنه تعارض عندك أو لأنه حصل تزاحم على حق مال وجد فهذا المال حق من؟ عند إذن لا يخترع عليه لأن الاختراع عليه ماذا قمار ومايصير أما إذا كانت الحقوق حقوقاً معنوية بمعنى أنت الآن تريد أن تخرج ولا تستطيع أن تخرج بولديك ديك فلا بد من ماذا من خروج أحدهما دون الآخر فماذا تفعل؟ تقرع بين الولدين أيهما يخرج معك وهذا عليه دليل تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم مبرد مبرد الله خير كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين من بين نساء إحسنت واضح، فإذا عندك من السبل ومن الوسائل ما يمكن أن تد أن تتخير أي المصلحتين بالنسبة لك كطالب علم. طيب يقول. هل ورد شيء من الناء على النهي عن إظهار اسم المولود قبل سبعة أيام لا دليل لا دليل على أن هذا النهي بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لليلة أو البارحة غلام وأسميته ماذا إبراهيم أما تسميته يوم السابع فهذا لا يعد أن يكون سنة ولا يزيد عن كونه سنة إلى فريضة وواجب وحتم يا غلام اجلس حتى يبدأ الدرس وسكن ما هو القول الصحيح في ترك الشارب الحديث ليس منا من لم يأخذ من شاربه وهذا يدل على إثم من ترك شاربه وأنه يأثم ويحرم عليه ألا يفعل خلي هذا ولد يا ولد اجلس الآن اجلس في أثناء أذان العشاء وزع هذا طيب لنعود إلى درسنا طلبت العلم إخوة الإسلام فأقول إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله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 يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميطيع الله ورسوله، ومايطيع الله ورسوله، فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلا زلت أحث نفرا منكم ممن هم حديث عهد بمجلسنا فأقول الصبر الصبرا وقد يستغلق على بعضكم ما يسمع من العلم ويصعب عليه فلا ينفرن فلا ينفرن ولا يمضين فإنها سنة لو علمت في العلم الشرعي فإنه أول ما يكون يكون ماذا صعبا ثم ما يلبس أن يسهل شيئا فشيئا أرأيت إلى موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام فأول الأمر قال موسى لقد جئت شيئا إمرا لو شئت لاتخست عليه أجرا وآخر الأمر ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا فإنها سنة ولطالما تمثلت بقول الإمام الذهابي رحمه الله تعالى العلم بحر لا ساحل له فكنت أقول بعده ولكنه ليس كسائر البحور فأين تجد الأمن والأمان عند شطآن البحار وأين تجد الغرق واللجج عياذا بالله في أعماقه وكلما أبحرت كلما وجدت لججا وأعماق إنما العلم بحر العلم على خلاف هذا البحر فأنت عند شاطئه في خطر وفي لجج وغرق وكلما أبحرت كلما أمنت فإذا أدركت يعني أدركت شاطئه الآخر لو سلمنا بأنه له شاطئ آخر فقد حست الأمن كل الأمن، فإذا الصبر الصبر، ومن هنا كان من شرط موسى على الخضر من شرط الخضر على موسى إنك لن تستطيع معي، قال ستجدني إن شاء الله إيه صابرا، خص وأنت ترى أن ما نهدف من درسنا هو ما وراء شرحنا. فعمدة الأحكام الكتاب هو واجهة وإلا فالمراد ماذا؟ طالب علم صاحب أصول قوية متينة وأرض صلبة تسبت عليها قدما بل وترسخ فيها رسوخ الجبال الراسيات فهو في الأرض ثابت مستقر وقمته تطاول ماذا؟ السماء، وقد اخترت الطريقة الطويل، لكنه الطريق الأسلم، ولكنه الطريق الذي غايته ونهايته محمودة العواقب، وإلا فقد اختار أقوام طرقا أسهل وأقصر من هذه الطريق، فهم، وإن حصل وإن حصل الإنسان فيها ثمر لكن الثمر لا تعد مصلحة ماذا نفسه يعبد ربه على بينا وأما أنت في غاية هذه الطريق الطويلة فأنت بعد طالب, طالب علم متين قوي هذه الأولى واضح يا طلبة العلم طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى باب السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل إصالة فأبشر. تفضل يا دكتور رح. طيب نعود إلى إشكالات إخوانكم حول مشروعية السواك عند ماذا؟ عند ذكر الله صحيح؟ وهذه الإشكالات كم بلغت قد بلغت معنا ثمانية أو تسعة صحيح الإشكال الخامس قولهم بأن السواك مستحب عند ذكر الله سبحانه وتعالى وذلك لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ذكرا فقال وجلست الملائكة يستمعون الذكر وجعل من سنن يوم الجمعة السواك فقال فقال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتال منه وسواك يبعرف ت من أين جاءوا بهذا الاستحباب بهذه التركيبة وما هذه التركيبة أنهم قالوا الجمعة تسمى ذكرا هذا ثبت عندكم ها أن الجمعة تسمى ذكرا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وفي الحديث الصحيح قال وجلست الملائكة يستمعون الذكر فأطلق على الجمعة مسمى ذكر وجعل من سنن الجمعة ماذا؟ السواك بما قال صلى الله عليه وسلم غس الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ففاهم من هذا أن السواك يشرع عند ماذا؟ عند ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا هو الإشكال الخامس قلت جوابا والجمعة حالة خاصة لا يقاس عليها غيرها هذا أصل عندنا الجمعة حالة خاصة لا يقاس عليها ماذا غيرها طيب من يؤكد لي هذا الأصل؟ أن الجمعة حالة خاصة لا يقاس عليها غيرها. أقول يا محمود؟ ومن لغة فلا جمعة لا وهذا بعيد شوي. هاه؟ تخصيصه ذكرا فقال أفضل أيامكم يوم الجمعة. ها وقال إن صلاتكم معروضة ذلك الإمام الصيوط ألف كتابا اسمه اللمعة في خصائص يوم الجمعة فعد له ما يقارب مئة خصيصة لهذا اليوم على سائر الأيام من خصائصه أن الصلاة تشرع فيه في وقت ماذا؟ الكراهة مش قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم قال وصل ما قدر له صلى ما قدر له في أي وقت في وقت الكراها الذي هو في الأصل وقت كراها لكن استسني الجمعة يبقى نقول الجمعة حالة خاصة وإحنا عندنا قاعدة في القياس تقول ماذا والمخصوص لا قياس عليه بدليل أن الصحابة لما رأوا نبيهم عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام يعني يصوم يومين وثلاثة أيام من غير أن يذق زواقا. واصل الصحابة. فقال لهم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني أنا لحال خاصة. أني أبيت عند من عند ربي فلا تواصلوا لماذا لأن حال خاصة واضح. وكذلك زواجه بأكثر من أربع حالةٌ خاصة إن أحللنا لك يعني لك أنت وحدك يبقى عندنا قاعدة المخصوص لا قياس عليه وهذا أول الجواب عن هذا الإشكال الإشكال الثاني أن السواك ها هنا شرع لأجل ما يطلب للجمعة من التجمج الإشكال الجواب الثاني أن السواك شرعة شرعة في يوم الجمعة يعني لأجل ما يطلب للجماعة من ماذا من الزينة والتجمل ومن دفع ومن دفع إزاء الآخرين بريح كريهة يا أخي شوف الإسلام هذا الدين العجيب ينهاك عن إزاء أخيك ولو بماذا ولو بريح غير طيبة فكيف بمن يؤذي أخاب القول وكيف بمن يؤذي أخاب الفعل وحقيقة الإسلام من سالما المسلمون منه هذا هو الإسلام حقيقة هذا هو الإسلام حقيقته سالما منه الناس ولذا قال في الحديث إن ذكر له جوا كثيرا من الخير قال أرأيت إن لم أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ذكرت خيرا كثيرا وقد لا أقدر ولا أستطيع قال فما أفعل قال تكفي الناس شرك الله شوف هذا يعدل ما تفعل من من الخير ولذا أعجبني ما قاله بعض الدعاة أن سئل امرأة دينة ولكن تؤذي جيرانها وأخرى متبرجة ولكن لا تؤذي جيرانها فسئل في أي خير فقال الشيخ في كل شر لا للمتبرجة وإن كانت لا تؤذي ولا للدين وإن كانت, وإن كانت تؤذي لا هذه من إسلام حقيقي كامل ولا تلك من إسلام حقيقي كامل ويويل الإنسان لا يرقب قولي فيما أقول. يا ويل الإنسان لا يرقب قولي فيما أقول. يبقى إذن هنا طلب السواك لأجل دفع ما يكون من إزائمن الآخرين بريح كريهة أو بنحو ذلك. طيب لذا قرن بينه وبين الغسل. قرنا بينه لذا قرنا بينه صلى الله عليه وسلم ما تصلون على نبيكم وهذه أحدى مقاصد الدرس الكبر فمن أعظم مقاصد درسنا هذا هو كسرة الصلاة والسلام على من على النبي عليه الصلاة والسلام فأقول فين كنت أنا عبد الباري أقول قارن بينه وبين الغسل، وقد علم وقد علم أن أصل مشروعية الغسل، وقد علم أن أصل مشروعية الغسل هي عدم إذاء الآخرين، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث، حديث ابن عباس، كان الناس في مهنة أنفسهم. يعني يوم الجمعة فيأتون الجمعة يصيبهم العرق والغبار يصيبهم العرق والغبار فقيل لو اغتسلتم فقيل لو ايه ها أنا أجبت بجوابيه صحيح وما يحسن أن تستمعوا كثيرا وأن لا, وأن لا تتكلموا إلا قليلا وإنما هذه بتلك ما في حد أستدائش فمن يعطيني جوابين على ما ذكرت من جوابي صحيح فلازلت تسمع وتتكلم يلا من نجيب على هذا القياس وقد قلت لكم بالأمس قاعدة في ماذا في طرد القياس وإفساده وإبطاله ها قل ما هو احنا لا نشكل بأنه واجب احنا نشكل بأنه مستحب لسماع الذكر ماشي فقالوا ولما استحب لسماع الذكر يعني يوم الجمعة فهو يستحب للذكر فين ها نعم يا من من عند جواب اه يبقى اذا نقول لهم لو قلت بمشروعية السواك لذكر الله لزاما أن تقول بمشروعية الغسل لأن الشرع ماذا قرن بينهم ولا ولا يحسن أن تفرق بين ما جمع ماذا الشارع الحكيم يبقى إذن وهذا القياس يلزم منه ماذا فساد وهو مشروعية الاغتسال لذكر الله عز وجل بما قرن من النبي صلى الله عليه وسلم بما قرن بينه وبين السواك رابعا ها يعني هو هم قالوا بأن السواك يشرع للذكر لما شرع للجمعة نقلب لزاما يشرع للذكر الغسل لأن الغسل شرع للجمعة وأنه قرن بين ماذا بين السواك والإيه فلا يحسن أن تفرق بينما جمع الشارع رابعا نعم الزكر ماذا مم. لا نقول رابعا وهو موضع مفارقة لأن موضع الجمعة هنا موضع ماذا؟ استماع ليس موضع ماذا؟ كلام فهذا وجه المفارقة هنا يستمع لكن في مسألتنا يتكلم فهذا موضع مفارقة بين المقيس والمقيس عليه يفسد القياس وهكذا فسد من أربعة وجوه الإشكال السادس وهذا آخر إشكال معنا قبل صلاة العشاء حتى نصلي فلا نشق على إخواننا الذين يريدون الإنصراف بعد العشاء إن شاء الله تعالى فيصبروا علينا قليلا جزاهم الله خيرا الإشكال السادس وهو قياسه قياس السواك على ما يستحب للذكر من الطهارة كما جاء في الحديث إِنِّي كَرِهْتُ أن أذكُرَ الله على غير ماذا؟ على غير طُهُر يبقى إذن فلما طلب الطهارة لذكر الله عز وجل فيشرع طلب السواك لذكر الله عز وجل قياساً على ماذا؟ على طهارة البدن وهذا قياس يمكن وصفه بالقوي واضح إن قولي إني كارهت أن أسكر الله على غير طهر فلما طلب طهارة البدنية يعني طهارة البدنية طلب طهارة للسواك قلت جوابا وتسمية السواك طهرة يفارق تسمية الوضوء طهرة نعم الوضوء طهارة والسواك طهارة لكن هذه الطهارة فارق الأخرى فطهارة الوضوء هي طهارة تعبدية غير معقولة المعنى أما طهارة السواك فهي طهره الفم يعني من الرائحة الكريهة أو طهرته مما يؤذيه، فكان موضع مفارقة فلا يشرع ماذا القياس ثانيا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر إنما قالها حين تيمم والتيمم. مسقط لكثير من سنن الوضوء يعني من السواك ونحوي سالسا هذا الإشكال سبق يا معشر النيام هذا الإشكال سبق ها مش بالتفصيل ده ماشي يا فوزي <تصفيق> <تصفيق> سالسا ويمكن الجواب عنه يعني سالسا بأنه قياس مع الفارق <تصفيق> لارت السواك في الحكم والوصف والصفه يعني هذا ثالثا رابعا ويطرد هذا القياس كذلك لأن فيه من التسوي بين ذكر الله عز وجل بكلامه وهو القرآن أخونا صاحب الهاتف يغلق إيه؟ هذا باب مفارقة بين ذكر الله عز وجل والقرآن الكريم ولا يُسَوَّى بينهما. طيب هذه أربعة وجوه للجواب عن هذا الإشكال وبقيت معنا إشكالات أخرى إن شاء الله تعالى محلوها عُقَيب صلاة العشاء